بسم الله عندك يا ولد ما هي علامات الرافع وكم علامة له أولا أربع علامات الضمة هاتل لا سردها أولا سرد علامات والنون حسنت الضمة والواء والأنف والنون فما هي مواضع الضمة كم مواضع للضمة أربع مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير الجمع المنة السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فما المقصود بالاسم المفرد لا ليس مثلنا ولا مجموعة ولا من اسمه أحسنت والحركة تكون عليه ظاهرة وتكون مقدرة طيب وجمع التكسير ما هو جمع التكسير نعم تغير صورة مفردة هو الجمع الذي تغيرت فيه صورة مفرده والجمع معنا أنه يدل على أكثر من اثنين. وتغييره إما أن يكون بالزيادة فقط مثال هذا تغيير هذا المفرد عند جمعه جمع تكسير إما أن يتغير بالزيادة فقط أما الشكل نفس الشكل الذي في الجمع لكن الزيادة زيدت عليه مثاله صنوان حسنته صنو صنوان طيب وقد يكون بالنقص تخامه وتخم أحسن وقد يكون بالشكل أسد وأصل وقد يكون بالشكل مع الزيادة رجل رجال وقد يكون العكس نعم كتاب وكتب هذا شكل مع نقص الألف المفرد ما هي موجودة بنجمع كتاب كتب وقد يجمع أنواع التغيير الثلاثة شهيد شهداء، فهذا تغيير في الشكل، وكذلك أيضا في الزيادة، وكذلك النقص. وجمع والنث السالم ما هو؟ انظر متاخرين معنا. أضل. أنت أنت. أنت أنت. لا لا الذي خلفك. طيب أحسن والجمع الذي جمع مفرده بألف ولام مزيدتين. ألف وتا نعم بألف وتا مزيدتين الجمع الذي جمع وانفرده بألف وتا مزيدتين مثاله مسلم مسلمات وزيد ما يطلح هل زيدات أحسنت هذا لا سيأتي معنا أنه ما يجمع هذا الجمع في غير هذا الكتاب وزينب زينبات وفاطمات وطلحة إلى آخر ذلك عندك يا أخي ما يعراب فالصالحات قانتات حافظات أنت أنت فالصالحات قانتات حافظات للغيب لأنه أخذنا العلامة فيه فالصالحات مبتدا نعم مبتدى مرفوع على امترفعه ضم الظاهر على آخره لأنه جمع مؤنث سالم قانتات مبتدى يحتاج إلى خبر خبر مرفوع أيضا على امترفعه الضم لأنه جمع مؤنث سالم حافظات خبر ثاني سيأتي معكم كل هذا لكن شاهدنا هو الضم هنا كل هذه جمع مؤنث سالم هذه ثلاثة الأسماء صالحات جمع مؤنث سالم لأن الضابط أي التعريف ينطبق عليه جمع بألف وتاء مزيدتين المفرد فالمفرد صالحة جمع بألف وتاء مزيدتين وكذلك قانتات المفرد قانتة وحافظات المفرد حافظة وهكذا إذا جاءك المؤمنات ما هذا الجمع عنده جمع مؤنث سالم أحسنته كيف عرفت لأن فيه زيادة الألف والنون زيادة الألف والتاء أحسنته بارك الله فيك طيب وأبيات أبيات هذا ما هو جمع مؤنث سالم لأن التاء ما هي سايدة موجودة في المفرد موجودة في الجمع بيت أبيات هذا لا تحكم عليه بأنه جمع مؤنث السالب لأن جمع النت السالب ما جمع مفرده بألف وتاء مزيدتين وأما بيت أبيات فالتاء موجودة في المفرد هذا من باب جمع التكسير من باب جمع التكسير لا بد أن تتنبه لقولهم ما جمع بألف وتاء مزيدتين لا بد من الزيادة في في الجمع لا بد من هذا فعلى هذا بيت صوت هذه ما تدخل بيت وصوت تقول أبيات أصوات هذه التاء كما تراها موجودة في المفرد فإذا جمعت قلت أبيات صورة صورة جمع مؤنث السانم لكنه ليس منه لأن جمع مؤنث السانم اشترط فيه الزيادة في الألف وفي التاء وأما هذه الألف زائدة والتاء أصلية موجودة في المفرد فلا يحكم عليه بأنه جمع نتسانم وإنما يحكم عليه بأنه جمع تفسير لتخلف الشرط المتقدم في التعريف ما جمع بألف وتاء مزيدتين قوله الفعل مضارع الذي لم يتصل بأخر شيء مثاله يضرب أحسنت ويخشى فالضمة تكون ظاهرة وتكون مقدرة وتقديرها إما من المناس للتعذر أو, أو الثقل نعم لا تكون المناسبة التعذر أو الثقل فقط وجمع المنة السالم تقدر الضم فيه للتعذر لا ماذا فرنا للمناسبة فقط إذا قدر في جمع المنة السالم تكون للمناسبة فقط طيب بناتي أخواتي هذه المناسبة قوله لم يتصل بآخره شيء ما المقصود بالشيء هذا المتصل الذي احترز عنه نون النسوة ونون التوكيد وآلف الاثنين نواو الجماعة ويا المخاطبة فهذا هو المقصود بالشيء الذي احترز عنه في كون الفعل مضارع يرفع بالضمة ما لم يتصل بآخره شيء فهذا قيد في رفعه أنه يرفع بالضمى ظاهرة كانت أو مقدرة بهذا القيد ما لم يتصل بآخره شيء فإن اتصل بآخره شيء فإنه لا يرفع بالضم طيب وإنما ما حكمه إذا اتصل بآخره شيء متى يبنى حكمه أنه يبنى إذا اتصل به نون التوكيد أو نون نون النسوة فمعنون يبنى على أي شيء على السكون أحسنتم ومعنون التوكيد يبنى على الفتح طيب عندك يا أخي والمطلقات يتربصن بس ما يعراب يتربصن مطلقات هذا ممتد سيأتي معكم والمطلقات يتربصن ما هو هذا يتربصن وما يعرابه فعل مضارع أحسنته فعل المضارع ما له مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والمطلقات يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة معرابها في محل رفع فعل أحسنته إلى هنا